وطيبا وطيبا وطيبا يا ابي الزهراء وطيبا يا وطيبا يا يا يا جو الحم في العطراء وطيبا سلام الله سلام الله سلام الله على مكة وطيبا لا مسهي إن شرف سيد البرية البارق سمع على نفسه وآله الباري البارق سمع على نفسه وآله وآله وآله, وآله يصلي على النبي الهادي وآله وآله له يشتارت الا والا تصلي على النبي وعلى سوي مولد النبي ومولد الامام الصادق صلوات حسينية اللهم قجار وجاري محمد ساكن بدمي وجاري وجاري وصرت أكتب لها شعاري وجاري وجاري تمنيت السكن يمه وجاري وطوف بحضرة صبحوم سيئة خادم خادم الأبيات الأولى الشاعر صفاء الدفاع الرميثي وهذا بيت الأبوذية للشاعر مرتضى الشيخ راضي الدراجي أغاد وجاري وجاري محمد شان كن بدمي وجاري وصرت اكتب له اشعاري وجاري وجاري يا يه يا يه تمنيت السكن يما وجاري وطوف بحضرتك صبح ومسيا صلوات خاطب القرآن يا طاه البشير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني, اسمعني عمي اسمعني خاطب القرآن يا طاه البشير خفف عليك الألم يا طاه ما نزنع ليك من شق ونريد الريد ما يكربنا بالدنياها ولو سأدنا شلون حيدر ماطرة وبت محمد فاطمة ينساها رغم ما كانوا يصومون النهار وقائمين الليل في نجواها هو ليش اختار يا طه الندار لألمن حرفين كل معناها الحرف حيدر والحرف ثاني البتول وذا تجمع حني صيرا